والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا إ إنما, انما توعدون لواقع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 فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرناه فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين الم نجعل الارض كفاه احياء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 どちらに行くべきなのかわからない ا うに思い出して ي れ يومئذ こェフは何でも知っていないことなす。 「おいよみどり」 وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إ ن ا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين キューウィン・ウクーウィン・ミュージム・ジューム・ウィウィン・ウィン・ウィン・ミューム・クーウィム・ウウウィウィウム・クアィム・ ب ع د ه ي ل و م ن